واشهد أن نحن نتن عبده ورسله بالنسبة للأخوات لو الصوت واطي تبلد أخوها نحن إن شاء الله كفاءنا لأننا هنبدأ في إيه؟ تربية عشان الأخوة اللي لسه هيجوا من أجرال إن شاء الله يتحرمهم بس زي ما قلنا درس التربية يعني العثور اللي هو مهم جداً طيب. ليه؟ علشان مشي. بيبقى سبب لا بيبقى سبب في إيه؟ في في شيء كبير في التزام الشخص للشخص يبقى إنسان ملتزم فإحنا عشان نبقى ناس ملتزمين صالحين كما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. لابد اللي إحنا نتربى على الحاجة اللي الصحابة تربوا عليها طب هنعرف إزاي الحاجة اللي الصحابة تربوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلوها إيه كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هاجة يبقى من القرآن والسنة طيب نبص على القرآن القرآن هو الأصل بتاعنا هو الدستور بتاعنا تلاقي القرآن ركز على معاني وتكلم عنها كثيرا هذه المعاني تملكت من قلوب الصحابة فلما تملكت من قلوب الصحابة الصحابة بقوا قرآنا يمشي على الأرض فأصبحوا الجيل اللي هو ربنا عز وجل بسببه نشر بين الإسلام في الأمة كلها فكانوا أصلح جيل في البشرية كلها فكان السبب في إيه كل صلاح كل, كل المجتمع فنشوف الحاجات اللي القرآن والسنة ركزوا عليها القرآن هو الأصل والسنة بتشرح القرآن وتفصله والحاجات اللي القرآن والسنة تكلموا عنها كتير بنركز فيها إيه؟ كتير فمن هذه الأشياء نجد أن آيات قرآنية كثيرة تكلمت على مسألة الشيطان وعجواتها الإنسان فتجد أن تسورة البخرة تكلمت عن ذلك وهي مدنية وفي صورة الأعراف تكلمت عن ذلك وهي مكية وفي صاد تكلمت عن ذلك وفي صورة إبراهيم تكلمت عن ذلك فتلاقي صور مدنية كثيرة صور مكية كثيرة كثيرة تكلمت عن إيه؟ على مسألة الشيطان وإيه علاقته بالإنسان والمفروض إن الإنسان يتعامل مع ازاي وطريقة الشيطان في اغواء الإنسان والصحابة ترابه على المسألة دي تربية قوية ليه ربنا عز ما مقالهاش مرة خلاص؟ العلماء قالوا الحاجة اللي القرآن تتكلم فيها كتير ده كلام ربنا ولو كلام عندي غير الله لا وجده في ايه سلامهم كثير فمعنى اللي يتكلم فيها كتير يعني مهم يعني لازم نترب عليها يعني عشان معاني التربوية لما يركز عليها كتير بتدخل في الايه في القلب فتلاقي القرآن تكلم على مسألة الشيطان وعدوات الإنسان بطرق كثيرة منها حكاية قصص السيدنا آدم ومنها النهي عن خطوات الشيطان ومنها بيان مداخل الشيطان ومنها بيان طرق الشيطان في الإغواء ومنها ومنها ومنها فلما الصحابة يتلقوا هذا من إيه من القرآن ومن تربية النبي صلى الله عليهم فتتملك في قلوبهم عداواتهم لهذا الشيطان ماشي فلما في قلوبه عداواتهم لهذا الشيطان ويعرف طرق الشيطان ومداخله يستطيع أن يتغلبوا على هذا الأمر. الشيطان فإن شاء الله هنبدأ سلسلة حوالي 3 أو 4 دروس نتكلم على يعني إزاي القرآن رب الصحابة زي القرآن والسنة رب الصحابة على مسألة اللي إحنا نتغلب على الشيطان ونتغلب على مكايل الشيطان وهذا الشيطان لا يستطيع أن يتغلب علينا بفضل الله وبرحمة ماشي؟ فأول حاجة محتاجين نعرفها نحنا نعرف البداية عندما خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود لهم فسجدوا جميعا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولكن كان هناك مخلوق يتعبد معهم ليس من ايه من جنسهم إنهم خلقوا من نار من نور وهم وهو إيه؟ خلق من النار فايه فلما أمر الله عز وجل الملائكة وكان معهم هذا المخلوق دون الجن كل الملائكة سجدوا ولكن إبليس إيه أبا ورفض إلا خلاه يأبى ويرفض اللي هو تعلل بأنه أشرف من إيه من آدم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته إيه منصين ويا العجب إنه يقر بأن الخالق هو الله ويقر بأن المحي والمميت هو الله حيث قال أنظرني إلى يوم يبعثوني ولكن هل ينفع العلم بدون العمل كلا ثم كلا بل يكون وبالا على صاحبه وحجه عليه يوم القيامة وهنا صدر الأمر الإلهي بالطرد واللعن قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ومن هنا تأصلت العداوة بينه وبين آدم ففكر في الانتقام والتشفي وهنا فكر في خطة ماكرة خبيثة فنطق على عجل ربي ايه؟ فانظرني الى يوم يبعثه ماشي؟ هو طلب النظر الى يوم الايه؟ البعث لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم ولا ليتوب الى الله ويرجع ويكفر عن اسمه اليسين ولكن لينتقم من آدم ودرريته جزاء ما لعنه الله وطرده يا رب تلعن الله له بآدم ولا بضهر بعصيانه لله تعب نشيل كنا عند بعض نفكه كده مع بعض مش دي حكاية نحنا عارفينها طبعا عايزين نفكه أول حاجة عندما خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة إيه بالسجود له وكان مع الملائكة شخص بيعبد ربنا ومتعبد وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. ولكن اشكالية هذا الجنني اللي هو الشيطان اللي هو فيه دائين عظيمين يهلكه اي واحد سواء كان عالم من المعلماء او سواء كان إيه؟ عابد من العباد او سواء كان واحد من المبعدين القبار لهم الصفتين دولة الكبر والحسن الكبر والايه؟ والحسن فقال ايه؟ أنا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا الشيطان كان في صفة العجل والذي هو معجب بنفسه، وايه ومتكبر فاحتقر آدم عليه السلام وهذا الكبر كان سببا في أنه إيه لم يستمع لكلام الله عز وجل ولم يستجيب لكلام الله عز وجل فهذه مشكلة كبيرة في إخوة كبيرة لكنه عنده كبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان من قلده إيه؟ مفقول مضرة من كبد. مفقول ضرر يعني مجرد مفقول مبرد الشخص إيه؟ يحرم من دخول الجنة عند دخول أهلها في العذب في النار بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا كبد مفقول تضر من الكبر طب لما النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا الكبر كبر مش معناه ان انت تلبس ثوب جميل او كذا او كذا الكبر معناه ايه الحق وغمط الناس اللي انت تبطر الحق لا تقبل الحق ربنا قالوا ولو من طفل ولو من سفيه يعني ممكن واحد على طول كلامه يبقى غلط بس مرة ربنا عز وجل يمن عليه ويقول كلام صح وانت تقول لي يا عمل انت مش فاهم حاجة انت طول عمرك عمل كلامه غلط مع ان الكلام ده كان صح فانت لو عرفت اللي هو صح وهواك مرضاش يتبع كلام هذا الشخص لان الاصل فيه اللي كلامه غلط فهذا جزء من الطفل ولو من طفل يعني انا كان في مرة كنت ايه جاي من كلية وتعبان جدا ماشي فسبحان الله ايه دخلت البيت و رايح على البيت كده و نمت الهدوم و أختي الصغيرة بيقول لي بابا و بيقولوا بيقولوا انت المفروض إيه؟ تغير هدومك و تلبس لبس البيت تتعامش كده ليه مثل هاي الطريقة تخليك إيه عايز مثلا إيه ترون مثلا إيه تتخلق معها و هتقول لها روح يمشي تطير في البرف و الشاعة لسه تعمل اياها لسا الحياة بصوا الحق هذا يقول كلام صحيح كلام واضح كلام صحيح كلام صحيح وياهم طفله كان معتاد غيرة جدا يعني ما يسيء وأحد لسه في التدريج ولا أحد آخر كلام صحيح وطريقة وحشة بس الكلام نفسه حق فلا تبطل لا تبطل الا الحق وإلا يبقى فيه إشكالية في القلب عندك ماشي وغمض الناس احتقار الناس إن أكرامكم عند الله أتقاكم كان الناس للأسف كان إيه في الجاهلية كان منهم إيه حقت الإيه النخب والجاه والمنصب الإسلام لم يفرق بين إيه حبشين أو فارسيين أو عرظين أو كذا للأسف برضو دلوقتي بعض الأخوات لقي إيه يعني إيه يق يعني يأبه إنه يتعامل مع الناس الفقراء أي مثلاً وبيصلي مثلاً يجي يعامل جنبي بعاز جي يودي رجله الناح التاني أو يروح رأي في مكان تاني لأ ان اقرمكم عند الله ايه ارقاب في دي اول مشكله والمشكله جعل جعلت النيس اللي هو العباد لدرجه هو واصبح مع الملائكه دعوا بعض وده ده عالده أسوأ الناس في البشرية كلها واللي هياخد ظنوب كل إيه؟ ضلال هذه البشرية بسبب ايه؟ اول حاجة ايه؟ الكل تاني حاجة الحسد. انا خير منه خلقتني من النار وخلقته ايه؟ منطين وحسن سيدي هدين ازاي العبد المخروف منطين دوت هو ده اللي انا هنسجد له ونكرره وتمنى جوال النعمة من سيدنا ايه ادم واللي ايه اللي في ادم هذا لا يشرف ولا يكرم فهذا الحسد اشكاليه كبيرة جدا جوجد تضيع العبد عبد يتعبد ويحاول يطلب علمه وبيحاول يدعو الى الله عز وجل ولكنه عنده نظرة للناس هي مش عايز الخير للناس يتمنى النعم اللي في الناس ويبقى عايز ايه النعمه دي تتشمل للناس الحسد كما فسرنا رحمه يتمنى ايه زوال النعمه يتمنى زوال النعمه سواء قليله او ما لو فوان زوال النعمه سواء قليله او ما تجلاش ده ايه ده حسد فبعض الناس يتمنى زوال النعمه من الشخص اللي هو وبعض الناس يتمنى زوال النعمه من الناس قول ايه قول معانا يا الحزن ده بيبين يعني بيبقى صعب شوية الاخبار بيبقى صعب فيه شوية وفيه كثيرة تقع فيه لما يكون في ايه؟ لما يكون في تداخل يا انت يا هو اهتبه كذا يا انت هو هتطلع الاول ماشي؟ يا يا هو اهتب الرئيس الشغلة او المدير الفلاني او كذا فالإنسان المؤمن يربي نفسه على اللي هو مش بسبب عرض من أعراض الدنيا بإيه؟ يغيب نفسه ويضيع نفسه ويضيع الأخلى بسأوله ماشي؟ ولكن هو آه يعني إنسان طموح يريد الخير له ولغيره يأخذ بالأسباب عشان يوصل آه يفعل أول كذا كذا بس يتمنى ان الخير هذا يأتي له ولغيره وما تفرقش مع النتيجة بس هو بياخذ بالأسباب فقط لو غيره وصل للحاجة دي يد لا يؤمن أحدكم حتى يحب الاخيه ما يحب النفس ماشي؟ ولكن مش معنى كده اللي هو ما يفعش أنه يطلع العوالف الكلية ماشي؟ لا هو يحاول يطلع العوالف الكلية وينسوا الاثمينة بالأول أنا وهو نطلع العوال ماشي؟ زي خل زمينه زمينه وإحصاب خلينه واسعى للجب. ولكن لو زميل وصل عدامه لا يتمنى زوال أنها عمله إلا يتوقع ايه في الحسد ما العجازه بالله وهذه من الكبائر. الحسن من الكبائر من كبائر القلوب من كبائر القلب الشديدة زي ما احنا شايفين جبا هي اللي اهلاكت الريس هي اللي اهلاكت ايه؟ فجعلتهم من اعبد العباد الى ايه؟ الى اصد الفاسدين والعزبين واجروا بالمجرمين طيب وعلم عزب انه يقر بان الخالق هو الله ويقروا بان المحيم والمميد هو الله حيث قال انظرني الى يوم يبعث ولكن هل ينفع العلم بدون عمل كلا في ناس كثيرة هو عارف اللي في أخره عارف اللي في ربنا وعارف اللي في الله وبعد كذا كلامنا يعني أبي يعمل معاصي وبيغلط يعني بيفكر إنه انت انت يعني ما تفتح قلب يعني هو عارف يعني بيس عارف اللي ربنا هيبعث الناس هحاسب الناس والناس هي تدخل ربنا والناس هي تدخل ومع ذلك يتكبر ومع ذلك يحصل الله عز وجل ومع ذلك يستمر في الطغيان ومع ذلك لا يتوب للاسف برضه في ناس مسلمين جدا يبقى عارف اللي فيه جن وعارف اللي فيه مرض بس للاسف المرض القلبي اللي في جواه تمكن وعشش في القلب حتى انه تغلب على الحقيقه اللي هو عارفها ولكن لم تصل في قلبه الى اليقين فلما لم تصل قلبه الى اليقين عايش كده بمعرفه سطحيه كده عايش ان انا ما, ما عارف اي حاجه فايه فالحاجه اللي متمكنه من قلبه هو الباقي القلب الكبر او الحسد او حب الدنيا او حب الجاه او حب المنصب اتباع الهوى فده اللي متمكن من قلبه والحاجه اللي عارفها كده هي اللي في يوم الدين فايه اللي بيه اللي بيسيطر اللي, اللي بيسيطر المتمكن ولا اللي تمام ماشي والعكس صحيح بأن الإنسان الصالح هو يتمكن في قلبه إصرار الأخير على الضي محبة الله عز وجل الخوف من الله عز وجل رجاء الجنة الخشية من النار يتمكن في قلبه ويبضل يعالج في الأمراض القلبية التي في قلبه حتى تكون يبقى عارض كده بيجي كل فترة بتوضر فهذا يبقى الإنسان صالح يساير في طريقه إلى دين إلى الضار الأخير مجيب. فمشكلة إبليس اللي هو بيعطر كذا ولكن سائم أمراض قلبية تعشعش في قلبه لان إنك الجسد مضغط إذا صرحت صرحة إيه؟ جسده كله إذا فصلت فصلت إيه؟ ثلاث وقع في الاختبار فصل وناس كثيرة تلاقي إخوة ومربين دونهم ودعوة وعلمه يتحط في الاختبار يقعد يقعد عليه علشان ما يزكيهم زي ما قاملنا يقولوا علينا يتيه ويذكيهم وعنى ومتوحهم وعرف وعرف حال كتير بس ما تذكاش زي الإنسان وزي كالصحابة ومن الناس اللي يعبدوا الله على حرف فإن الصباح وخيروا وطمعنا بأن فينا قلب على خاسر الدنيا ليه ما تذكاش ما هو باش نفسنا اهتم بالظواهر وما اهتمش بالإيه بالبواطن اهتم بالعلم ما اهتمش بالعمل بيه مفهوم معنى؟ فلابد ان احنا نحرص على ان احنا مساله التربيه دي متبقاش مجرد معرفة تبقى معرفة تتمكن من القلب وتستقر فيه حتى تصبح يقين الواحد عايش على اساسه هو اللي متمكن من القلب والامراض القلبية نزعزعها لغاية ما تتحول من حاجة متمكنة في القلب الى حاجه ايه عارضة ثم تزول دون كله عفوهم طيب أول اللي احنا فيها دي كلها في المعلم ان شاء الله يعني السلسله دي كلها بعد الشيطان هنركزها في الأعمال القلبية و الأعمال ان شاء الله الأمر واللعن قال منها وجيم ما عليك إلى يوم الدين ومن هنا تاصلت العداوه بينه وبين ادم تفكرت الانتقام عمل استراتيجيه من هو ايه اللي هو جعل المشكله في, في سيدنا آدم. ايه المشكلة في ادم فعلي في في هون فالمشكلة مش قسرتنا ادم والمشكلة اللي ربنا امرك وانت ما ايه؟ ما نفستش ماشي؟ مش المشكلة اللي انت ما استجبتش لادم عشان قادم لا المشكلة اللي انت عصيت امر الله عز وجل فانت عقدت لانك عصيت امر الله عز وجل في ناس كتيرة بيقعوا في نفسه غلطة بعد الناس يبقى حصلت مشكلة ليه؟ بسبب واحد او بسبب حاجه معينه يطلع المشكله على حاجه ما فيهاش مشكله على زنوبه وعلى اخطائه هو اللي وقع نفسه في المشكله فمثلا انت بتجتهد في حاجه معينه فحصل ان ايه اللي فيه واحد ايه انت هو مثلا متنفسه على او يعني كل واحد فيكم مؤهل اللي هو يبقى حاجه معينه في الشغل ماشي او يبقى داعي الله عز وجل او يبقى كذاب فييجي واحد مثلا ايه يردنا يكرمه والتاني يظهر بو اخطأ وعملوا بتاهم فيقول ايه فلان ده هو اللي من اول مجال وانا عبر اصول ايه في الناس معالف ها مش فلان اول مجال وانت اقول انت اصلا انت اصلا فيك معاصي فيك ما شابش انت اللي قضبت انت اللي قصرت فدايما ما تطلعش الغلط على غيرك تطلع الغلط على نفسك تطلع الغلط ايه؟ خاصة بقى لو انت فاع على مشكلة فيك نفهم معنا ولا لا فدي مشكله بتحصل كثير للأسف وقع فيها النيلس برضو ايه؟ ساعات ربنا عبدالجاني أمورك بأمر ماشي؟ فأنت ما تقضاش وقت على الامر ده وتحاول تطلع العيب على غيرك فايه يبقى في فتوى معينه تروح لشيخ يفهما لك وتطلع الغلط على الشيخ وبعدين بعد فتره بقى تكتشف ان انت كنت غلط تقول الله يخرب بيت الشيخ هو الكلام ده انت اصلا ان ماشي في هواجه في فدايما ما تطلعش نظرك على غيرك انت بتتاهل انت المحاسب انت اتحاسب ان هو بيعزل ينتظر وزيره الوزراء ايه اخرى فدايما انت شوف نفسك من نفسك تمام اتفضل اللي اجل مين حد يشرح حاله نفسه فانظرني الى ايه الى يوم البعث لقد طلب نظره او نظره الى يوم البعث لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم ولا يتوب إلى الله ويرجع وينكفر عن اسم ديسيم ولكن ينتقل من آدم ودريته لذاء ما لعنه الله وترضى يربط لعبة الله له بأدم ولا يربط إيه؟ ولا يربطه بعصيانه لله فلإنه ربط لعنة الله له بآدم ولم يربطه بعسيانه لله فكر إيه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 بس ابن ادم أخطأ ثم ايه تاب مدمي. ربنا إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اما ابليس غلط والكبر بتاعه خلاه يكمل في الغلط ويعاند في الغلط والكبر خلي بالك هو العناد حاجه واحده يعني مو متلازمان الكبر يجيب عناد والعناد خليك تمشي في الغلط لغايه حياتك كلها تختص وتفضل غلط وغلط وغلط وغلط غلط وتزداد فمهم جدا ان الواحد لما يخطئ معندش لما يخطئ يعترف يندم يتوب الله عز وجل لما يخطئ مع الله عز وجل يندم ويتوب اليه لما يخطئ مع البشر لا يكابر لا يعاند لا يصر على الخطا لان هذه الاشياء من الاشياء اللي بتضيع فإصرار إبليس على الخطأ وتكبره وعناده جعله من أعمد العباد إليه إلى, إلى أجرم المجرم وأخذ الهتمر في هذا الإجرام إلى يوم المعسل أما سيدنا آدم لانه ما هذه الآفات ولكنه أخطأ على رفلة ماشي؟ ولكن قلبه طيب قلبه سليم فلما أخطأ نبي تلم نغم قد الله عليه واصطافه بعد ذلك وجعله نبيا والخطا آه دكتور يا ولكن الله كتب عليه فاصبح من من الانبياء ماشي فدي بعض شواهد من الميلاد بتاعه بعد وبعد انا اطمئن للرقاه بعد جت كده وحشد وبعد كده, كده عناد وعلمت عنه تخطيط بقى ما مطمئن لبقائه الى يوم البعث حين قال له فإن كذيرا منظرين الى يوم الوقت المعلوم بدأ يسرد تفاصيل الى الخطة ويصح عن الاهداف المنشودة غير خائف ولا هيال لي خلاص هو يوم البعث فقال رب بما أبو يتم لأزينن لهم في الأرض ولأهوينهم أجمعين إلا عبادة منه من وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة إنها الأرض لا إيمان لهم في الأرض وحدد عدته فيها إنها تزيين تزيين القبيح وجعله حسن وتزيين حسن وجعله قبيح تزيين القبيح وتجميله والإضراء بذيناته المصطنعة على ارتكابه وهكذا لا يشترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحه تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته ولده الناس إلى عدة الشيطان وليحضروا كلما وجدوا في أمر التزين وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اجتهاء فقد يكون الشيطان هناك إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته فليس للشيطان بشرطه هو على عباد الله المخلصين, أو المخلصين من سبيل إلا عبادك منهم مخلص طب دي بقى عالين إيه؟ بعد ما اطمئن اللي هو هي بقى قائد من الديانه عناده ده ده كمل معاه لا ده بقى بقى يخطط للشر بقى من اعبد العباد الى ايه الى اشهر الشرفيين وعملي خط ماشي فبدا يسر التفاصيل الخطه ايه هي ده لا وزيناها لهم في الارض ولا اغويناهم اجمعين الا عبادك اللهم الصالحين الايه دي وضحت ووضحت لنا ساحه المعركه وضحت لنا علاقه الشيطان وضحت لنا خطته وضحت لنا مين اللي هيهاجم ماشي حدد ابليس ساحه الايه المعركه انها الارض لا وزيناها لهم في الايه في الارض وحدد عدته في خطته فيها بيعملها ازاي بيضل الناس الغالي إنهم التزيين تزيين قبيحي وتشميله تزيين قبيحي وجعله حسن تزيين حسن وجعله ايه؟ وهذه خطط الشيطان في كل دمان وقت يجيب كده خطط الشيطان في الله هتلاقيها من خلال التزيين مع سيدنا آدم قال ايه؟ أول آدم على شجرة الخلد وملك الناب مع حيلة الشجرة ايه؟ حيلة الشجرة ايه؟ الشجر التي لو أكل منها سيئن أدم سيكون عاصرين للعزيزان وبازل يغضب عليه ويخرج من من الجنة صح؟ ولكن هو قال له إيه؟ زي نهاد خلاله غميلة أرى قدمت على شجرة الخيط وملك لا يبلغ ملك لا يبلغ فهو قد يبس بسيطة بس رقم يخلي الإنسان يعيش في الموضوع حاكين من هو ده الصح فهو يعيش في الموضوع ده حاكين هو ده الصح يجب يقع في المعظم ماشي؟ فديه هي طريقة الشيطان في كل زمان ومكان من خلال الشهوهات ومن خلال الشهوات من خلال الشهوة سواء مرأة أو سواء فلوس أو سواء منصب أو سواء جاه زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفرطة والخير المسوامة والعين والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قل هل ألبئكم سيخاني من ذلك الذين اتقعد ربهم جنات تسري من تحتها الأنهار زي الحاجات سلام المرأة. المرأة الحرام ومرأة الحياة لا المرأة الحرام بسببها لا يسألون زوجتك ديالي الحاجات في موسى مش عارف حاجة عشان في الحرام ولادك وشبابك طالع في الحرام عشان تعيش في معيشه كريمه زي الناس بحبشة من اللي من النساء البنينا والقناطير المقنطره بسبب الفلوس بقى حد المنصب من اللي الخير المسومة. بقى انا عامل حرف ثاني ان انت عندك بيت وان عندك الحاجات دي, عندك دي. منصر. كل دي. زي لك اللي من خلالها توجد دي زي لك في الحرام. او من خلال الشبهات والاخوة اكتر حاجة ان شاء الله يعني شبان شبان شبان شبان شبان شبان يروح حاجة وفي الاخر يحللها النفس يخليها حلالة وده جوز وكل حاجة والاخر يعملها حرام الحرام انضمها للأسف ماشي؟ وطبعا الناس العادية يقول انت بس شابش حاجتك ومش حاجتك ومن بعدين ما تكبرت مكتوبة فكده هو من خلال الشبهات والشهوات هواية بلي بس ما تشهوه تعال متع ورسو فهو عده الشيطان التزيين من خلال الشبهات من خلال الشهوات طب تعالك مسألة التربية والتسكين وتعالك العلم الشرعي فالعلم يخليك ترد على الشبهات والتربيه نفسك من الشهوات فلا في ماشي. ثم بين أن إيه؟ إلا عبادة منهم المخلصين أو في قراءة المخلصين فإيه فالذينا أخنصوا لله عز وجل عاشوا حياتهم لله عز وجل وما أقول الرجل اللي عبد الله مخلصين فأساف هذه هذه الحياة أن تكون أنت عايش للأخذ مش عايش للدنيا وإن كان يريد الحياة للدنيا وعنينتها لا يوجد أيهم أعمالهم فيها أم تقلق أخصهم بلايك قال لي سلام في الأشخاص في كل النار حيث أنهم صنعوا فيها مباطلوا مكان يعملوا كان يريد عجلة عذبناه له فيها ما نشاء لمن ابي ثم دعنا له جهنم الاصلاه مذموما بالحور ومن اراد الأخيرة؟ أراد اراد اخراد الاخلاص أراد الاخره هو عايز ربنا يريد الله عايز يريد الاخره ومن اراد الاخره فعلى ساعنا ورفس فؤلاء كان سائلهم مشكله في كتير يبقى كان عايز الاخره وصدق عايز منصب عايز جاه عايز دنيا ماشي اللي بيوقع الناس من كويسين فقتلوا عليه انما الذي اكلناه الهتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان ايه لو شينا رفعناه بيها لو شينا لو رفعناه بالعلم ده وخليناه حاجه كبيره قوي عند ربنا ولكنهم ايه احلى ديرات الدنيا بدل ما اراد الاخره يريد الاخره أراد الايه الدنيا واتبعها واتبع فمسلوك مثل هالك فربنا عز أقبح جعله اقبح الامثله طيب علاوه الشيطان بقى عشان يستشعر